إن الحمد لله نحمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا ولتمكن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة مضلالة وإن كل ضلالة في انتهينا من سجود السهو وكذا سجود التلاوة وكذا سجود الشكر ووقفنا عند مسألة باب التطوع وباب التطوع يعد من أهم الأبواب في باب العبادة عموما وألخص لك لآية وأحديث فأما الآية فإن الله عز وجل قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لذن أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيم إذن هذه الآية تبين بأن من واضب على العبادة واضب على الطاعة فإن الله عز وجل يسيبه أجراً ويسبته ويهديه وأيضاً قوله تعالى في الحديث الكدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعزنه إذا جمع الله عز وجل الخير كله في هذا الحديث للعبد أي إنسان منا لا يريد أكثر من ذلك أن الله يوفقه وأن الله عز وجل يجيبه إذا سألوا وأن يعيزه إذا استعاذ من أي ما شيء إذن العبد ماذا يريد في هذه الحياة يريد أن يجلب نفع أو يدفع ضر في هذه الحياة أي شيء أنت تريد أن تجلب نفعه أو ضر جايه عليك أنت تريد أن تدفعه وكل الأمرين إنما يتوفران لك عند النوافل عند صلوات النوافل. وليست الصلوات فقط وإنما هي نوافل العبادات عموماً كراءة القرآن، أذكار الصباح، أذكار المساء ذكر الله المطلق وذكر الله المقيد هذه النوافل عموماً لا يفطر عنها العبد خاصة في مثل هذه الأزمنة لذلك الأصل أن العبد كما ذكرنا هذا في بهتين بأن الناس أربعة أقسام منهم من هو يحقق العبودية ويحقق الاتباع العبودية القيام بالعبادة والقيام بالاتباع أي القيام بالعلم الشرعي ومن الناس من هو بأخفس المنازل لا يحقق علما ولا عبودية ومن الناس من يحقق علما ويظن أنه طالب علم ولا يحقق عبادة تجد في العبادة غير موجود وأما في طلب العلم يقول لك المسألة على قولين وحدث مش عارف كذا ومين قال كذا ومين قال كذا وإن تجده في النوافل القبلية أو البعدية غير موجود من أبعد الناس ومن الناس من يعبد يحقق العبودية فتجده في الفرائض والنوافل ولكن في العلم من أجهل الناس واضح الناس أربعة أقسام لا يخرج عبد من هذا قسم من هذه الأربعة لذلك الأصل أننا نريد أن نحقق العبودية ونحقق الاتباع أي بالعلم الشرعي لأنك إذا علمت وما عملت بما علمت فهذا نوع نفاق هذا نوع نفاق لذلك قيام العبد خاصة في مثل الأيام اللي احنا عايشين فيها أهم شيء في هذه الأيام زمن العبادة الذي نحن نعيش فيه. فإذا قام العبد فالأصل أنه يكون له وردا من الليل ولو ركع يعني هل يعجز أحدكم أن يصلي ركعة يعني هل يعجز أحد أن يصلي ركعة واحدة هل يعجز أحد أن يصلي ثلاث ركعات بكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس وكل هو الله واحد هل يعجز أحد في ذلك لا يعجز ولكنه العجز والكسل نسأل الله السلامة العافية إذا الأصل أن العبد إنما يكون له شيء من قيام الليل واحد إن لم يستطع أن يكون قبل الفجر فليكن بعد صلاة العشاء إبقى هذا واحد أفهم؟ والكلام اللي إحنا بنقوله مش عايزين برضو نسمع الكلام ولا نفعل لكن الأصل من اليوم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي محمد وهو من هو كان يخاف أن ينام عن قيام الليل فكان بيعمله كان يصلي العشاء ثم بعد ذلك يوتر بما تيسر الله له وأحيانا كان يصلي العشاء ويصلي نافلة العشاء وكان يوتر بركعة كان يوتر بركعة هذا من سعد حتى لا يدع ليلة ليس فيها الوتر ليس فيها الوتر إن الله وتر يحب الوتر هل يعجز أحد يا ناس بعد صلاة العشاء أن يصلي ركعة ما يعجز هذه من النوافل ولكن كما ذكرت لك ما هي عاقبة فعل النوافل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعزنه طيب إذا قام العبد عندنا ركعة الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا إسناده حسن ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها أو خير من الدنيا وما فيها ركعة الفجر دي النافلة فما بالك بالفريضة هذه النافلة فإذا صليت النافلة وصليت الفريضة فاجلس كل أذكار الصباح لا تنم لا تفعل كالغافلين روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود أن رجلا اطرق على عبد الله بن مسعود الباب بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح فقال إني ظننتك فتح له عبد الله بن مسعود فقال له إني ظننتك نائما انا افتكرتك ان انت صاليد الفجر ونمت فعبد الله بن مسعود كانه اللي قدامه ده يعني عمله حاجة عظيمة عظيمه قوي واحد شتمك مثلا فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ويحك او ظننت اننا اهل بيت غفلة انت فاكر ان البيت ده اهل غفلة لا دي زوجة عبد الله بن مسعود قاعده بكل اذكار جوه والاولاد وهو جالسين بيقول اذكار يقول لا وظننت أننا أهل بيت غفلة فرحم بيّن بقى أن هذا وقت هذا وقت غفلة هذا وقت إيه وقت غفلة وأوقات الغفلة بتكون العبادة فيها أشد وأجرها أعظم هذا وقت غفلة لذلك. الله عز وجل قال أو أمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون وقت غفلة لذلك العبد قال الصلاة الصبح يقول الأذكار في حاجة اسمها عندي شغل أو أنا عندي مش كلهم شغلين الناس كلها شغالة ما حدش قاعد مش انت اللي شغل واحدك ولا تؤثر الدنيا على الآخرة فإن الله سيبارك لك في وقتك اجلس قل الأذكار المسجد مفتوح نعمة من الله ان في مسجد مفتوح بعد الفجر اجلس أقول الأذكار المجلس المسجد مفتوح روح روح البيت وقول الأذكار هيععدوا ينوشوني ومش عارف ايه والعيال وبتعوا وكلام ده كل امارهم ان يقولوا الأذكار مش هتعرف في البيت قلها في الشارع قاعد في الشارع وقول الأذكار المهم أن الأذكار لا تضيع منك أبدا حصلوا الله الحصين الأذكار دي حصن الله الحصين دخل النبي على أم سلمة في صحيح الإمام مسلم قال أما زلتي على ما أنت منذ أن تركتك كانت قاعدة بتذكر تقول الأذكار الصباح دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها بيقول لها هو أنت لسه على ما أنا تركتك عليه قاعدة كده بتقول الأذكار فقالت نعم يا رسول الله قال أما إني قلت شيئا يعدل كل ما قلت ليس هذا منعاً من أن تقول غيره ولكن من أفضل أذكار الصباح قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده مداد كلماته هذه لا تدعها مطلقا طيب قلت الأذكار كل هذه نوافل. عندك وقتين لصلاة الضحى وقتين لصلاة الضحى وقت صلاة الضحى هذه لا تدعها شوف لو أن يعني الدنيا كلها بتجري وراك صلاة الضحى هذه لا تدعها وصلاة الضحى أولا من ركعتين إلى أربع إلى ست إلى ثمان ولا يصح فيها أكثر من ذلك ما شرك على يصح وإنما يسيد صلّ ركعتين صلي أربعة إنما يكون من بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر وهذا هو الصحيح لكن أفضل الأوقات لها أفضل الأوقات أقول أفضل إن استطعت أن تفعلها ففعلها وإن أردت أن تأخذ بنحيطة لنفسك فصلي من بعد الشروق أفضل الأوقات ألا وهو الوقت الذي يكون فيه الشمس بدأت في الاحتراق يعني بدأ الشمس في شدة يعني أقول كده مثلا في حوالي الساعة عشر عشر ونص أحداشر الوقت ده قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال ترمض الفصال ترمد من الرمض والرمض هو شدة الحر عشان كده غالب رمضان بيجي في الحر الرمض إنما هو شدة الحر من التراب الذي يقف عليه الفصال اللي هي صغار الخيل صغار الخيل إذا وقفت على الرمل الحر ده تليل تتحرك فوقتها من هنا يعني شوف كده من قول من عشرة لحداشر كده أو إلى قبيل الظهر ده دا دايتوا قال صلاة الأوابين يبقى سوا سمه سماه الأوابين الأواب من هو الأواب نوعان قسمان أواب يعني خاشع بمعنى الخشوع واضح والأواب بمعنى الذي كلما وقع في الزنب كان أسرع ما يكون من الرجوع بيرجع بسرعة بيتوب ويستغفر بسرعة يبقى دا الأواب كلا المعنيين لذلك كان من صفات أهل الجنة من لكل أواب حفيظ لكل أواب إذن هذه من صفات أهل أهل الجنة واضح يبقى هذه الضحن وعندك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة الحديث القدسي قال من صلى لي أربعا أول النهار كفيته آخرة كفيته آخرة من صلى أربع أول النهار يكفيه الله آخر النهار وأنت تحتاج إلى الكفاية أليس الله بكاف بكاف عبده يصرف عنك الأذى انت صليت الضحى النهاردة? هو ده. ان انت بتسمع عشان تبدأ من النهاردة تعمل. عبادة في زمن الهرج كهجرة الي. عبادة في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيها دي. كهجرة الي. الزمن اللي احنا فيه ده ده زمن العبادة. ده زمن العبادة. طيب ليه? كلمة واحدة في الفتن. ليه? ولماذا العبادة في زمن الفتن أجرها أعظم ليه كلمة واحدة لأن الفتن تلهي بس الفتن تلهي بتلهي العبد يعني كتير من الناس مثلا يبقى معاه تليفون عادي يعني. تليفون عادي يعني يدو بيجيب الرجل اللي بيكلمك يعني ولو جابوا الحمد لله هتموت انت عشان تجيب تليفون تاتش وتليفون تشوف اليوتيوب والماسنجر ومش عارف ايه وتفتح الشات وتفتح النت وتفتح وتفتح وتفتح وهتموت عشان تجيبه فلوس جبته وقتك كله رايح على اليوتيوب وقتك كله رايح على الصفحات ووقتك كله رايح على النت احسب كده وقتك من الصبح لغايه تيجي تنام بصت في التليفون ده قد ايه? كم مر كم من غيره احسن? او لا. كنت انت بتصلي وكنت بتقوم الليل وكنت بتقرأ قرآن وكنت, وكنت وكنت وكنت. الفتن بقى على ده قس على ذلك قس. على ذلك قس. افهم? واحد عايز مثلا التليفون ده عشان ما حدش يقول الواحد الشيخ بيحرم ويمع. لا. عايزه عشان تقرأ عليه قرآن وتقرأ عليه علم وده قربك إلى الله لكن بنتكلم في الأمور التي تبعدك عن ربك التي تبعدك عن ربك في مثل هذه الفتن الآن لماذا لأن الفتن تلهي وتشغل العبد عن الآخرة تشغل العبد عن الآخرة كسرت الكلام كسرت الجلوس كسرت كذا كسرت الأشياء التي تلهيك عن الآخرة التي نتكلم فيها نحن اليوم يبقى أنت ركعتين أو أربع ركعات ما تسيبهمش في الضحى شوف عندك هم من عند الشروق لغاية قبل صلاة قبل صلاة الظهر صليهم طيب سيأتي الظهر لازم تعود نفسك على معالي الأمور معالي الأمور يعني سنة الظهر ممكن تكون ركعتين قبل وممكن ركعتين بعد كما في حديث أبي هريرة وممكن أربع قبل واثنين بعد في حديث ابن عمر وحديث أم سلمة وممكن أربع قبل وأربع ركعات بعد حاول أنت تاخد نفسك على سمو الأشياء إن أعالي الأشياء إنك تصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع قبل وأربع بعد الظهر ذلك ده أجر خاص من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله وجهه على النار إثبت على دول دي بشرة ليك بالجنة إثبت عليهم بشرة العبد بالجنة لكن مش ممكن أبدا إن واحد يجي بعد بعدما الأذان يأذن ويفضل قاعد في محل ولا قاعد في شقيت ولا قاعد مش عارف بيبيع ولا قاعد سامع الازان وشغال برضو ويجي عايز يحاول ان يصلي اربع ركعات مش هتعرف مش هتعرف تسمع الازان تسيب كل حاجة في ايدك ثم تأتي الى المسجد تتوبق تأتي المسجد مبكرا عشان تعرف تصلي اربع ركعات وتستطيع تجلس انك تكرأ شيء من القرآن لكن يجي يسمع الاقامة يحاول ده حتى ما بيلحقش حتى اول الجماعة اول الجماعة دي من الغفلة دي من الغفلة والنفس ان استرسلت معها استرسلت معك لو شيت معها كده واحدة واحدة تنزل معها هتيجي في الاخر خالص ممكن تلحق الامام في اخر ركعة ممكن ما تلحقش الامام اصلا ممكن تصلي بعد ما يخلصوا، النفس كده يبقى خد بالنفس بمعالي الاموم إنك تكون هنا في المسجد عشان تعرف تصلي الأربع ركعات تحافظ عليه القبل الإمام سلم استنى ما تمشيش أصلي فلا بيتصل بي اقفل عليه استنى لما صلي الأربع ركعات أصلا مش عارف رايح اشتري انتظر صلي الأربع ركعات دي مش هتطير. لن ينفعك كأحد إذن أربع قبل الظهر أربع بعد الظهر هيجي وقت العصر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال من صلى قبل العصر أربعة رحمه الله وفي رواية رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة يبقى قبل العصر في في أربع ركعات قل النوافر القبلية مش هتعرف تدركها وأنت سمع أذنك كنت قاعد في بيتك ولا في محلك مش هتعرف في حديث صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال حديث لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. صح ولا لا? اروح دلوقتي تتأخر. اروح دلوقتي تتأخر. لازم تتأخر. لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. اذا تصلي قبل العصر اربع تدريك ازاي? انك تسمع الاذان. سيب اي حاجة في ايدك توضأ وتذهب للمسجد او انت عارف ما الساعة كان ما الساعة كذا اكون متوضي وجاهز ورايح على المسجد ازن عليه في المسجد ازن رايح، كل ده خير لانك هتجلس هتكرأ القرآن القرآن اللي انت اخر مرة من ساعة رمضان ختمته ده امتى يعني المصحف ده القرآن ختمته امتى من اخر رمضان ختمت القرآن ايه انت قرأت كم جزء من بعد رمضان ما هو ده اللي احنا نتكلم فيه ما هي دي الفتن عايز تعرف الحل اللي احنا في الفتن انها مش غلة الشواغل انك تصحى الصبح الحق ده خبر حصل مش عارف ايه تب بالليل الحق في خبر ايه العصر في خبر ايه الحق مش عارف ايه كسرة الفتن كسرة الشواغل هي دي الفتمة عايز تعرف الفتمة كسرة الشواغل حينما تنشغل عن طاعة ربك اعرف ان انت كده فتنة يبقى صلي قبل العصر أربع هناك ركعتان سنة ميتة ركعتين بعد العصر حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح الإمام البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتين قبل الصبح سنة الفجر وركعتين بعد العصر وكان يفعلها أكثر من عشرين صحابي وذكرهم بأسمائهم أبو محمد بن حازم وابن حجر في فتح الباري بل وعائشة رضي الله عنها ولما قيل لها إن عمر رضي الله عنه يضرب عليها إذا رأى أحد يصلي ركعتين بعد العصر قالت إن عمر كان يصليها ولكن كان ناس يصلون من بعد العصر للمغرب في ناس كده من بعد العصر كانت عايزه تصلي لغاية المغرب لغاية المغرب يأذن عليه وهما في المسجد برضو بيصلوا جماعة فكان عمر يضربهم فما كان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر وإنما بينت عائشة كان ضربه لهؤلاء الناس اللي عايزين يصلوا جماعة بعد العصر لغاية العشاء لغاية المغرب بل كان عمر يصليها وأبو بكر كان يصليه وعثمان كان يصليه ركعتين بعد العصر وهذا لا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لأن هذا لا صلاة كلام عام أما هذه سنة سابتة والصلوات ذوات الأسباب تجوز في الأوقات المنهية عنها إذا كان الصلاة ذات سبب تصلى في وقت حتى ولو كان هذا الوقت منهي عنه لأن النهي النهي خارج أمر السبب يعني حينما توضأ بلال. وقال يا رسول الله ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذاك الوضوء ما كتب الله لي ما قال له فلا تصلي ركعتين الوضوء بعد الصبح ولا بعد العصر لذلك كان الصلاة ذات ذات سبب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وما قال بعد الصبح أو بعد العصر لا تفعل فلو كان هناك مجلس علم بعض العصر ودخلت المسجد وصلي ركعتين بما يسمون بتحييد المسجد لأنها صلاة ذات سبب فالشافعي قال فصلاة الصلوات زوات الأسباب وهذا أيضا مرجحه ابن تيمية وطوائف من أهل العلم ومرجحه الشيخ ابن يسامين أيضا أن الصلوات زوات الأسباب تجوز في الأوقات المنهية عنها يبقى أنا عندي في حاجة اسمها ركعتين بعد بعد العصر عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر عندي قط أبدا. فش مرة بعد العصر إلا لما لازم يصلي ركعتين. أما ما انتشر في مساجد المسلمين وبين الناس بأن ما فيش حاجة اسمها سنة بعد العصر هذا كلام فارغ. هذا كلام ليس عليه سمة الدليل. وهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الباني يقول لك هذه سنة ميتة مش مهجورة. لا دي سنة ميتة ثبت عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إلى أن مات فعلها وعائشة إلى أن ماتت كانت تفعلها رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونها جميعا إذن هنا سنة ركعتين بعد العصر لا تدعها كما كان النبي لا يدعها عند المغرب كادت سنة المغرب القبلية تكون واجبة تكون واجبة اللي هي خارجة عن دماغ حضرتك خالص دي نحن نسمع الإقامة بنيجي كادت ركعتين قبل المغرب أن تكون واجبة قال النبي في صحيح الإمام مسلم صلوا قبل المغرب شوف بالأمر هو. صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء كادت أن تكون واجبة الصلاة قبل المغرب وكان النبي بعد المغرب يصلي ركعتين يقرأ بكل يا أيها الكافرون وفي الثانية بكل هو الله أحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فكان النبي يبدأ النهار بسنة الفجر بقول يا أيها الكافرون وكله هو الله أحد ويختتم النهار في سنة المغرب بقول يا أيها الكافرون وكله هو الله أحد فإن بكل يا أيها الكافرون بها البراءة من الكفر وأهله. وفي كل هو الله احد هو التوحيد الخالص رب العالمين يبقى بداية النهار بالبراءه من الكفر والتوحيد الخالص ونهاية النهار بالبراء من الكفر والتوحيد الخالص ما بين المغرب والعشاء في صلاة انت النهارده ما فيش درس ما في درس بين المغرب والعشاء النهارده انت بتقضي بين المغرب والعشاء فيين بتقضيه فين, بتقضي فين؟ من المغرب والعشاء قال عبد الله بن مسعود ما بين المغرب والعشاء وقت غفلة يغفل فيه الناس وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حزيفة بإسناد صحيح وذكره المنزري في الترغيب والترهيب وصححه والألبان أيضا كان النبي يصلي بين المغرب والعشاء بل صلى معه حزيفة رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة صلا معه ما بين المغرب ما بين المغرب والعشاء يبقى في سنة بين المغرب والعشاء صلاة بما شاء الله أن تصلي لأنه لم يرد فيها حد وأما الحديث الذي ورد كان يصلي بين المغرب والعشاء ست ركعات هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه السلام لا يثبت عن حزيفة وإنما أطلق الصلاة حزيفة إذا أنا عندي هنا بين المغرب والعشاء صلاة قال إنه وقت غفلة بن مسعود يقول أكثر ما يغفل الناس ما بين المغرب والعشاء فعلا صحيح تحس إن بين المغرب والعشاء ده ما فيش حاجة خالص يقول لك أصله هو ليه؟ لإن الوقت قريب ما بين المغرب والعشاء وقت قريب. فنفسك تسول لك انك تعمل اي حاجة. تعمل اي حاجة. تقعد تلعب. تجيب لك جيمز وتقعد تلعب. تقعد فرج على اليوتيوب. تقعد مش عارف تخش تشوف على اصحابك قالوا ايه صفحاتهم. تقعد ترغي. تقعد تنام، تقعد مش عارف تروح فين. مع ان الوقت ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه. الوقت ده نزل فيه قوله تعالى كما في حديث أنس بإسناد صحيح قال نزل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هذا إسناد صحيح صعاو الشيخ الألباني رحمة الله عليه نزلت كان القوم يصلون بين المغرب والعشاء. يبقى الادي نزل فين? كانوا يصلوا بين المغرب والعشاء. ادي الصلاة انت ما عندكش درس النهاردة. خش قطك. صليت المغرب في المسجد. وصليت السنة. او طلعت تصلي سنة المغرب. خش قطك. وقفل نفسك. عليها. ومع نفسك بقى. امسك المصحف. لو انت مش حافظ. ويقرأ صلي ركعتين صلي أربعة صلي ست صلي بما شاء الله أن يكون عرفت تخلي زوجتك تيجي تصلي معاك خير حد من الأولاد خير صلي أنت ما مش متزوج اغلق على نفسك الغرفة وصلي في البيت هيشغلوك قعد في المسجد صلي إلى أن يؤذن العشاء المهم لا تضيع لا تضيع هذا الوقت فيه وقت في مجلس علم يبقى أنا أجلس فيه ما في مجلس علم أصلي فيه أقرأ قرآن فيه ده وقت غفلة وأعظم الأجور ما كانت في وقت الغفلة أعظم الأجور ما كانت في وقت الغفلة ليه؟ لأن المانع والعارض شديد وإنت سايب كل العوارض دي يبقى النهاردة تعمل لك برنامج من النهاردة مش تسمع الكلام والله كان كلام كويس وكلام حلو وكلام جميل وانتهينا على كده لا الأصل أنك تعمل بما علمت الأصل وإلا فهو نوع من النفاق طيب ما بين المغرب والعشاء في عبادة هنا عند العشاء قبلها ركعتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين ها ركعتان بين كل أذان أذان يعني الأذان والإقامة فسميت الإقامة أذانا ما بين كل أذانين صلاة الأذان والإقامة يبقى تجلس صلص تقرأ صل صلنا ثم تقرأ شيئا من القرآن أنت ممكن في اليوم ده لو أنت بتحضر الصلاة حينما يؤذن المؤذن ممكن في اليوم ده تهتهي لك مثلا من جزئين من القرآن من جزئين من القرآن المهم إن يقوم فيك قيام العبودية تحقيق العبودية تجد قلبك صار فيه نور تجد قلبك صار قويا لأن انت عارف إن الإيمان يزيد عارفين عارفين يزيد وياموس طب ماهو بيزيد بإين ماهو بيزيد بالطاع الطاع اللي هي إيه التي نتكلم فيها من صلاة وقراءة القرآن أعظم الطاعات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصلاة خير موضوع خير شأن أفضل شأن أسجد واقترب أفضل شيء الصلاة وأفضل شيء قراءة القرآن أن تتلو وتذكر كلام ربك بخلاف ذلك القلب يضعف يذبل عارف أنت النبات حينما تتركه لا ماء فيه يذبل القلب كذا القلب كذالك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يخلق في قلوب أحدكم كما يخلق الثوب فجددوه وسل الله أن يجدد لكم إيمانكم قلت أبو ريرا بسم الله صحيح أنت عارف يعني إيه إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم عارف يعني إيه لا يخلق عارف اللبس الجديد اللي أنت جايبه اللبس الجديد اللي أنت جايبه جديد لكن مرة تلبسه في مرة في مرة في مرة ويتوسق وتغسله وتغسله لغاية ما بول خالص بعد كده تروح رمين القلب كذلك إذا لم تجدده دائما بالطاعات والنوافل وقراءة القرآن هيبقى عامل زي اتشارة العفن والقميص العفن اللي في البيت اللي انت مسكت وروح ترمين القلب هيبقى كده ولما القلب يبقى كده خلاص يبقى بقى عرضة لكل فتنة وعرضة لكل شهوة وعرضة لكل شبهة اي شهوة يروح لبسة فيها على طول. لانه ما عندوش من القوة ما يدفع بها. ما القوة دي هتيجي منين? هتيجي من زيادة الايمان. زيادة الايمان ده يجي منين? ما هو يجي بكسرة الطاعات. هو احنا فالحين بس نقول الايمان يزيد وينقص. وعارفين الايمان يزيد وينقص. ونرد على الاشاعرة ونرد على الخوارج. في قولهم لا يزيد ولا ينقص. وحافظين المسألة. لكن يعني ايه بيزيد ويعني ايه بينقص? ما هو أنت عارف الإيمان يزيد وينقص ويسيب الغيت المضاع بقى في الأرض بقى عرض لكل شهوة أي واحدة مشى في الشارع يبص لها خلاص وقع مات قلبه يتعلق بالشهوات والصور لأنه ضعف القلب ضعف خلاص ما عاد يتحمل ما في شيء يتحمله هو للنهار ما فيش في الشوارع وعلى يوتيوب وعلى نت وعلى أهواي وعلى نواصي هو مش متحمل فأي شبهة تروح لبسة فيه أي شهوة تروح لبسة فيه هيبقى قلبك ده عامل كده زي مألة بالزبالة أي حد معد مزج كي الزبالة وروح رمي فيه ما هو عارضة خلاص فايه معنى أن نفهم أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص من معصية على الخوارج ونرد على الأشاعرة وإحنا عارفين يعني إيه بيزيد يعني يقوى الإيمان ومع ذلك لا نقترب من هذا الشيء مطلقا طب ليه لذلك في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده ده زمن العبادة ما نعيش فيه هو زمن العبادة الاصل ان تحقق فيه قيام العبودية ان القلب يزداد بالطاعة وإلا سيظل في نزول وفي تسفل ده الاصل انك تنتبه لنفسك فان الايمان اذا لم يزد لابد ان يكون نزول. وإما معصية وإما طاعة لذلك أده يبقى قبل العشاء أده ركعتين وكذلك بعد العشاء إذا خفت ألا تقيم الليل فأوتر في المسجد شاء الله لو حتى ركع واحدة ثلاث ركعات لا يعجز أحد أن يصلي ركع أو ثلاث ركعات لا يعجز أحد إن خشيت على نفسك بذلك رايح الشغل القرآن لا يفارق لسانك ما تقعدش ترغي مع زميلك اللي جنبك ما دي من الفتن وفي الشغل بترغي وانت جاي عمال ترغي والتليفون وانت رايح والتليفون وانت جاي الرغي الكتير ما وهذا يضعف أمر الإيمان كما ذكرت لك أن القلب ده كما مثله النبي عليه الصلاة والسلام بالسوق فسألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم وتجديدوا الإيمان إنما يكون بالمواظبة على الطاعات بالمواظبة على النوافل بالمواظبة على قراءة القرآن بالمواظبة على كثرة الاستغفار من أحب أن ينسقي الميزان ويوم القيامة حديث عائشة فليكسر من الاستغفار حافظ الحديث حافظين الحديث عارفين الحديث كلمتان خايفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متى ذكرناهم يعني قلناهم امتى واحنا عارفين أنها تثقل الميزان يوم القيامة وهو ذكر مطلق هو ده إنك لا تنشغل لذلك قال تعالى فإذا فرغت فانصب إذا فرغت فانصب خلصت الشغل اللي في ايديه خلاص في المحل ولا في المصنع ولا في الشركة خلاص الشغل اللي في ايديه طلع المصحف وقعد اكرر قعد اكرر اذكر الله عز استغفر اسمع محاضرة علمية هكذا تكون الطاعة بذلك يقوى قلب العبد غذاء القلب ده غذاءه هي طاعة ربك ده غذاءه بدونه يضعف ويزبل حتى يصير عرضة لفتن الشهوة ولفتن الشهوة لذلك كان باب التطوع من أعظم الأبواب سمعت النهاردة سمعت النهاردة جرب نفسك وحط نفسك على محك النفاق حط نفسك النهاردة على محك النفاق أنت علمت وفهمت وسمعت وعرفت نصوص النبي عليه الصلاة والسلام وأن الإيمان يزيد بهذه الطاعات وينقص بغيرها وفهمت الفئة إيه معنى كلمة فتنة وإيه معنى مسألة غفلة وعرفت أن في الوقت كذا من كذا والمغرب العشاء في صلاة وقبل الصلوات المفروضة في صلاة وفي كراءة كرآن من النهاردة حط نفسك النهاردة على محك النفاق نسأل الله صلى الله الصلاة والعافية من النهاردة العبد يضع له برنامج بعد صلات العشاء في عندي ركعة تويتر ركع في عندي ثلاث ركعات بما شاء الله أن يكون في عندي بكرة صلاة الضحى ما تتسبش في عندي الفجر وسنته لا يتركاني أبدا لا يتركان هي دي الطاعة هذه هي الطاعة هذا هو الأصل اللي هو تحقيق مقام العبودية طيب بعد نهاية الباب التطوع قال هنا باب صلاة الجماعة والإمام. بدأ هنا في صلاة الجماعة وفي أحكام الإمامة أي ما يخص أحكام الإمام والمأموم قال هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ولهما عن أبي هريرة أي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بخمس وعشرين جزءا أولا هل يخالف الجزء الدرجة يعني الحديث الأول ابن عمر بخمس سبعين وعشرين درجة الحديث الثاني بخمسين وعشرين جزءا هل هما واحد الجواب لا لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضهم البعض إذن صلاة الجماعة إنما تفيد أن الله يرفع هذا العبد بسبعين وعشرين درجة وإنما يكون في الأجر بخمس وعشرين مقابل منصلا مفردا إذا الدرجة بخلاف الإيم بخلاف الأجر إذا له هنا أجران أجر في رفع الدرجات وأجر إنما يكون في ميزان الحسنات بخلاف من يفهم بأن صلاة الجماعة إنما هي في الأجر فقط لا وإنما هي رفع في درجات في درجات العبد أيضا وأما في الجزاء إنما هي أكثر من صلاة الفرد الفرد بخمسة وعشرين بخمسة وعشرين جزء في الأجر إذا أفادت الدرجات وأفاد أيضا في في الجزاء هذا واحد الأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام صلات الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة هل معنى ذلك أنه أثبت صلاه للفرد؟ الجواب رد هل أثبت صلاة للفرد؟ الجواب الجواب نعم وهذا يرد على من يقول بأن صلاة الجماعة شر. لأنه أثبت هنا صلالي للفرد لكن خذ بالك قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة ليس معنى أفضل أنها مستحبة فقط لا وإنما أفضل لأنها واجبة أيضا فالعبد إن صلى منفردا خسرا 27 درجة الذي ينفعه ولو درج واحدة أمام ربه يوم القيامة وخسر الخمس وعشرين أربعا وعشرين جزءا إذن ما صار له في هذه الصلاة الذي صلىها وحده إلا إلا أجرا واحدا فقط وأي إنسان لو يتعامل بأمور الدنيا مش هيرضى أبدا بالكلام ده يعني أنت بتقول له في شغلانة هتشتغلها هتاخد فيها خمس تلاف. ونفس الشغلانة دي هتشتغلها في حيث تانية بس هتاخد فيها مية جنيه. فيش حد ابدا عائل هيقول لا انا عايز مية جنيه عشان بيحب مية جنيه. فيش حد عائل ابدا يقول الكلام ده. وانما هيهرول على مية خمس تلاف جنيه. طب ما تفهم الشروط يقول لك غير شروط اللي انت عايزه. اكتب لك الشروط على بياض. طب ليه? السؤال ليه? يعني. ليه الحرص? حرصي. على الشغلانة مو تلاف? على الشغلانة مو جنيه? وليه انا مش حريص طبعا ما تعرفش تثوت يوم. ده انت ممكن تعمل مظاهرة ان يوم الاجازة يبقى شغل. صح كده? عشان الشغلانة مو خمس جنيه? طب ليه مش نفس الحرصي ده? امامه في الاخرة. يعني ليه مش نفس الحرص ده في صلاة الجماعة في طلب العلم في في أمور الأخيرة عموما ليه نفس الحرص هنا مش نفس الحرص هنا لأمرين والأمرين دول سببهم واحد يبقى هما شيئان خرج عن شيء واحد الأمر الأول ضعف اليقين ضعف اليقين وهو أن يكون ما في يد الله خير مما في يديك إنك شايف الأجر عند الله زي ما أنت شايف الخمس تلاف جنة إيدك هو ده اليقين اليقين ده الأمر الثاني النظر إلى الآخرة وكلما غفل النظر على الآخرة بحسبه يضعف العبد الاثنين دول اليقين النظر الآخرة يخرجان بقوة اليقين وبقوة النظر الآخرة إذا كان القلب قويا والقلب قوي منين يا عبد الرحمن من اللي احنا تكلمنا فيه كلما ضعف القلب كلما ضعف اليقين وبيضعف ازاي بانك تعرضه للمعاصي وتعرضه للفتن فبيضعف كلما ضعف يضعف معه كل شيء وكلما قوي يقوى معه كل شيء هو ده عارف كده زي العربية كلما ضعف البنزين فيها وبينزل بقى خلاص هيشح مفهوم تلاقيها كده بتضعف معك المطور مش عارف بيضعف. بضعفه بتضعف معك. بقوة ما فيها بقوة معك. وهكذا. يبقى انا كده فهمت? ايه السبب? اللي بيخلي العبد ممكن ما يقعش في شغلنا زي كده? ما فيش يوم يقع منه. لكن ممكن يقع في صلوات الجماعة. لما? لضعف اليقين ولضعف النظر إلى الآخرة أنه بين يدي الله موقوف، بين يدي الله موقوف. النظر في الآخرة يقوي القلب على الطاعة ويقوي القلب على ترك المعصية. تبقى المعصية تركها سهل والعبادة فعلها سهل. الاثنين ترك المعصية يسير وفعل الطاعة يسير. جرب وانظر الى الاخرة انك بين يدي الله موقوف هتعرف تمشي مع بيت ما يعرفش يمشي مع واحد ما يعرفش يبصي لها حد ما يعرفش يكلمها حد ليه استحضر عنده قيام القيام امام ربه ما يعرفش وحينما يستحضر عنده المقام امام ربه تجد طاعات سهلة ما يصور عليه الاتنين دول يخرج من القلب إذا كان قويا صح كده؟ معايا شيخ محمود؟ معايا كده؟ تعال يمينشوا عشان أشوفك ولا شمال عندك أنت؟ خلاص؟ إيما تفهم ده كله بسبب أمر القلب إزاي بقى؟ بالوقوع في المعاصي كثرة المعصية تضعف القلب نرجع يبقى الصلاة الجمعة أفضل واحد ليست أفضل بمعنى مستحب وإنما أفضل لأنها أيضا واجبة بالنصوص التي ستأت كمثل قول تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم طب لو ما أمنوش ها يعني هم في خير لكن لو أمنوا يبقى أفضل الجواب لا هم في شر في شر الأشر الكفر عياذا بالله ولكن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم يبقى لا يستلزم أن يكونوا في خير بل هم في شر كذلك صلاة الجماعة أفضل ليس معنى ذلك أنها مستحبة وإنما تفيد الوجوب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده يبقى هنا نأخذ منها أنه يجوز القسم يجوز القسم وإن كنت صادقا فإذا كنت أنا صادق في مسألة ما وحلفت وحلفت أنا هذا لا يؤثر فإن النبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق ومع ذلك أنا كان يقسم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا هو ده اللي نتكلم فيه أومر مرمتين حسنتين لشهد العشاء النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول والذي نفسي بيدي لو يعلم هؤلاء الناس أنه يجد في صلاة العشاء عرقا سمينا العرق اللي هو عارف انت المفصل اللي اسمه الورك عند الفرخة فاكر الفرخة ايه والفخدة اللي, اللي هي عند اللي في الماعز ولا في الشاه دي اسمها العرق مفهوم بيقول والذي نفسي بيدي عليه الصلاة والسلام لو عارف انه في صلاة العشاء عزمينه على فراخ ولحمه والتياع والكلام ده كله هيك غير كده ممكن ممكن ما يجيش شوف الكلام ده اللي احنا نفس اللي احنا نفس اللي احنا ذكرناه فقال لشهد العشاء طب ايه اللي خلاه يشهد عشاء مع وجود هذه الامور لانها امام امام عينيه اللي هو اليقين اللي احنا اتكلمنا فيه مع إني ذا أكل وشرب وفي الآخر الفين في المصرف في الحمام صح الكلام وانتهت الأمور خلاص ولكن ما يكون عند الله يبقى ولا يفنى الأجر ده الأمر الثاني الأمر الأول أفاد بأن صلاة الجماعة واجبة واشتد وجوبها حينما قال النبي عليه صلى والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أذهب على بيوت أناس يتخلفون عن الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم بالنار في رواية عند الإمام أحمد قال لولا ما فيها من النساء والصبيان لأنهم غير مكلفون بصلاة الجماعة يبقى يشتد وجوبها جدا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن شخص هذا لم يشهد الجماعة لقد هم أن يحرق عليه بيته هذه العظم صلاة صلاة الجماعة قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أبهم الأجر الذي في العشاء والفجر ما قالش مثلا الأجر فيهم إيه؟ إبهام الأجر دلالة على عظم الأجر إبهام الأجر يعني عدم بيان أي أجر دلالة على إن الأجر ده عظيم في شهود العشاء في جماعة والفجر في والفجر في جماعة قال ولو يعلمون ما فيهما لأتواهما ولو ولو حبوا يحبون على صدورهم عارف أنت الطفل لما يحبه يحبو على صدره لأ لو علم ما فيهما من الأجر لأتها وهو حبوا يعني ولو بيزحف لما فيها من الأجر لكن شوف أنت أحوال الناس الآن أنت دلوقتي في الصيفة تلاقي الناس فضلة صهرانة تفضل صهرانة وكل يعمل على شاكلته اللي صهران على القهوة واللي صهران قدام الشاشة واللي صهران على اليوتيوب واللي صهران واللي صهران واللي صهران ويطرق قيام الليل مع أن قبل الفجر الله يقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائر فأعطيه وممكن يجي الفجر وينام ممكن يأتي الفجر وينام ويرد نفسه بأي حاجة أصلا تعباني النهاردة أصلا مش عارف ايه هو ده هو ده النفاق طب أصلا جيت النهاردة مش عارف ايه وقع. قول اي عزم هو ده النفاق أثقل الصلاة على المنافقين زيك من علامات المنافقين ثقل الطاعات خد بالك مش مش العشاء والفجر فقط لا التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم يعني ربك قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي الصلاة الوسطى على الراجح اللي هي صلاة العصر. طيب لماذا اكد على العصر بعد الصلوات? لأهمية صلاة العصر. صح كده كلام? طيب. يعني ايه التخصيص بالذكر? لا يستلزم التخصيص بالحكم. شوف مثلا. الله عز وجل قال عن نساء النبي. عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال ايه? ولا يخضعنا بالقول وقول وقلنا قولاً معروفاً وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. طيب مين المخصص بالذكر في الآية زوجات النبي عليه الصلاة صح كده؟ هل يستلزم تخصيصهن بهذه الأحكام؟ الجواب الجواب لا ولكن لأهمية زوجات النبي عليه السلام وأقمنا الصلاة هل غير زوجات النبي لا يقمن الصلاة واضح كي وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسول هل غيرهن لا يطعنا الله ورسوله؟ لا لكن تخصيصهن بالذكر ده للأهمية فلا يستلزم تخصيصهن بالإيه بالحق يبقى تخصيص العشاء والفجر. بأنها من علامات المنافقين أن تكون سقيلة عليهم لأهمية العشاء والفجر، لكن كل الطاعات عموما ثقلها على العبد من علامات النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. شفت الكلام عامه، صحيح كذا؟ الآية جت هنا إيه؟ عامه عام. وإذا قاموا إلى الصلاة العشاء ولا الفجر عام صحيح كده؟ لكن تخصيص العشاء والفجر هنا اللي هم فرد من أفراد العام ده مش يخصص العام لكن لأهمية العشاء والفجر وده عموما إن ثقل الطاعات سمة من سمات النفاق يبقى أنا بقى أحط نفسي على الموضوع ده أحط نفسي عليه أول ما تلاقي حضرتك مكسل عن قراءة القرآن فيك نفاق منافق على طول أنا منافق على طول أول ما تلاقي حضرتك في تؤل في صلوات النوافل وصلات الجماعة وفي سقل في الطاعة في سقل في العلم في سقل في كل ما يقرب إلى الله ليست نشيطا في سقل كده اعرف إني فيه هنا إيه؟ نفاق يبقى لازم تعلم وعالجوا بإيه؟ بالمصارعة في الطاعة زي اللي قالوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا خد بالك من الآية كويس جدا ربك بيقول قاموا يبقى آموا دلقا ده آموا بس آموا كسان إما ده صلى خد بالك ده صلى ده أطاع بس أطاع إزاي هيئة الطاعة إنه كان كسلا يبقى فعل بس كان كسلان ده في نفاق ما بالك لو ما عملش خالص وصلت ولا لا اقرأ لآية ثاني وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يبقى أثبت الله أنهم قاموا لكن من سمات المنافقين أنهم إذا قاموا يقومون إلى الطاعة كسلانين كسالا أيوة جاي حاضر معاك اهو حاضر افضل اتحايل عليه طول النهار يا ابني يا ابني تا... طب تعالى اطلب العلم طب تعالى مش عارف إيه. طب حاضر هو.. وراك اهو هتقفل وجاي طب هتقفل التليفون وجاي طب هتقفل المحل وجاي طب هتقفل مش عارف و... خلاص أنا معاك هو معاك ده النفاق نسأل الله الصلاة والعافية نسأل الله السلام والعافية إذن أسقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا قالوا عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إذن يجوز أن أقول عن الأعمى أعمى لا بأس بذلك لأن هذا اسمه ذكر وصف اسمه ذكر وصف ما الفارق بين ذكر الوصف وذكر الغيبة النية يعني أنت أعمى دي إيه ده ذكر. صحي كده كلام? فلان ده مش عارف. اعمى. الاعمى فلان. ما هو ده ذكر? لكن وصف ولا غيبة? في واحد تاني انا عايز اوصفه لك. اقول لك عارف فلان ده? تقول لي فلان مين? اقول لك فلان اللي هو الاعمى ده? الاعمى اللي على اول نصف بتاعتنا ده? تقول له اه اه عارف. هو ده بقى روح يشتري من الراجل اللي جنبه. يبقى انا كده ذكرت ولا لا? ذكر ذكر ايه? وصف. ذكر وصف. واضح كلام? فانا بقول لك مسلا ايه? عارف فلان. تقول لي مين? تقول لك فلان ده اللي هو القصير ده. بعمل لك كده القصير ده. تقول لي اه اه عرفت. ويش. يبقى ده ذكر وصف ولا لا? ذكر وصف. متى يكون ذكره غيبة متى يكون ذكر غيبا؟ وأن تذكر أخاك بما بما يكره في غير مصلحة دينية أو دنيوية ذكر الغير بما يكره الغير لغير مصلحة دينية أو دنيوية هي ده هو ده ضابط الغيبة أفضل ضابط للغيبة هو ده. لا العشاء تاني دام شو هي مرة ذكرك أخاك واضح بما يكره لكن لغير مصلحة دينية أو أو دنيوية هي دي الغيبة واضح الكلام كده يعني مثلا مصلحة دنيوية وهي أيضا من أمر الدين حينما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو الجهن يعني أجوز من فيهم أخطب من فيهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية ففقير لا مال له فقير لا مال له وأما أبو الجهن فرجل ضرب للنساء أي صبحك بعلق يمسك بعلق فماذا أفعل قال انكحي اسامة. خذي اسامة. اسامة بن زيد. الشاهد هنا. لو واحدة جت تسألك. بتقول <تصفيق> لك فلان ده طلب يجي يتجوز بنتي. انت رأيك في ايه? انت رأيك فيه? وانت عارف كويس ان فلان ده يعني في كل الصفات السيئة. تقول ايه? الأصل أن أذكره بما فيه وإن كان يكره لكن لمصلحة دنيوي صح كذا كلام فضل فذكرنا بأن الوصف وإذا كان الغير يكره لكن إذا كانت لمصلحة دينية أو دنيوية هذه ليست بين ليست بغيبة. انت مثلا زي ما قلت لك كده واحد بيسأل عن بنت يريد ان يتزوجها وانت عارف كويس ان البنت دي مش, مش كويس. فبتقوله البنت دي مش كويس. وشفتها تعرف فلان وتعرف فلان ومشت مع فلان وعارفة فلان مليش ضعو بي. هل دي غيبة? الجواب? لا. خلاص انت عارف الضابط. لانها لمصلح. مصلحة الزواج. واضح كده لانك لو تركتها قلت خلاص والله عادي دي بنت كويسة ومش اي حاجة عايز تقول مثلا ايه ربنا يصطر على ولا والكلام ده يبقى انت كده هنا غششت من هذا الشاب الذي اراد ان يتزوجه يبقى انت كده بتغشه يبقى انت اسمت والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن فالاصل ان تذكر بما فيه وان كان هو سيكره لكن هذه ليست من هذه ليست من الغيبة واحد مثلا بيعمل أكل فاسد أكل من عند فلان لا ما تكلش فلان ده أكل فاسد هو يكره أم لا هو ساكر لكن أنا ذكرت هذا لمصلحه يبقى هذه ليست ليست الغيبة فلان مثلا يضل الناس في بضعة ما فأقول هذا مبتدع فهذه ليست غيبة وإن كان هو سيكره ولكن لمصلحة دينية يبقى ذكر الغير بما يكره إن كانت لمصلحة دينية أو دنيوية فليست من الغيب وأما الذكر المجرد إذا كان للوصف فهذه ليست من الغيب وأما ذكرك بنية الذم المجرد بغير مصلحة هذه هذه هي الغيب أنني أزمه بغير أي غير أي مصلحة نأخده كده نضحك عليه طول الليل ونجيب سرد فلان ونسرد فلان ونسرد فلان طب ليه بغير أي شيء هذه هي الغيبة التي هي من أكبر الكبائر بس الله سلامة العافية قال أت النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له أي رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في يصلي بيته فلما ول مشي كده شوية دعاه أي النبي عليه الصلاة قال ائتوني به دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة النبي عليه الصلاة يسأله هل تسمع الأزام قال نعم قال فأجب في رواية أجب لا أجد لك رخصة إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الرجل أعمى ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تسمع الأذان قال نعم قال فأجب أي وجب عليك هنا أن تصلي أيضا الجماعة فإني لا أجد لك رخصة رجل أعمى ليس له قائد يقوده ومع ذلك لا يجد له رخصة وأناس لهم أبصار وما يأتون إلى المساجد نسأل الله السلامة العافية قال وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عزم من سمع النداء أي من سمع الأزام فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عز معنى ذلك أنه إذا لم يكن له عز ولم يصل الجماعة فصلاته هنا باطلة وإن صلى منفردا يبقى قول من استند على أن صلاة الجماعة شرط شرط في صحة الصلاة لأنه قال إيه فلا صلاة له إلا من عذر صح الكلام إبقى قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة له إلا من عذر إبقى هذه دلالة على أنه إن صلى وحده وحده من غير عذر تاركا للجماعة فإن صلاته وإن صلى وحده كانت باطلة استند على هذا الحديث من قال بالشرطية أبو محمد ابن حزم وداود الظاهري والأوزاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مرة بالشرطية ومرة بالوجوب يعني شيخ الإسلام له في المسألة قولان لكن المسألة دي بناء على إن الحديث صح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن أولاً, أولا الحديث اختلف في تضعيفه وفي تصحيحه. فإن فيه رجل اسمه أبو جباب وهذا رجل اسناد رجل ضعيف وضعفه كثير من أهل العلم الجرح والتعديل ولكن جاء الحديث من إسناد آخر صح الحديث ولكن لم يصح مرفوعا، لم يصح مرفوعا، لأن أصحاب شعبة رووا هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عباس، وقال الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وهذا لا يصح له اسناد مرفوع، إن هذا الحديث اسناده موقوف على عبد الله بن عباس وأيضا موقوف على أبي موسى الأشعري واضح الكلام كذا يبقى هنا الحديث صار موقوفا إذن قول لصحابي، وأنت تعرف أن قول الصحابي حج بشرطين حج بشرطين ما لم يخالف نص ما لم يخالفه ما لم يخالف غيره. ونحن عندنا أولا أن النبي أثبت صلاة لمن صلى فردا. لأنه قال صلاته الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 27 درجة. إذا لها أجر لكن لم ينفي النبي عليه الصلاة والسلام الأجر بالكلي. واضح الكلام كذا الصحيح في هذا. ما ذهب إليه الإمام أحمد وطوائف من الصحابة على أن صلاة الجماعة واجبة, واجبة ويأسم من لم يأتهام طيب نقف هنا ونقمن بعد الصلاة إن شاء الله